هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إما خلقنا الإنسان من نبسة أمشاج النبسة فجعل إنا أعبدنا للكافرين فينا سلسلة وأغلا له وسيرا إنا أعبدنا لك فينا سلسلة يشربون بنا عباد الله يفجرون ما تفديه يوفون بالنبي ويقصون يوما كان شرهم مستيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينه ويتمه وأسره إنما نطعمكم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقطاهم نظرة وسرورا ودزاهم بما صبروا جنة وحريرا متفكرين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها وذيلت قطوفها سبيلا ويطاف عليهم بآية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج مهدا جبيلا عينا فيها تسمى كالسبيلا ويقف عليه ويدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم يؤيوا لهم ثياب سنسي خضر وإستبرق وحري أشاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تأذينا فاصبب لحكم ربك ولا تضيع منهم آثم أو كفورا فاصبب لحكم ربك ولا تضيع اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما فقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِرْنَا بَدَّيْنَا فَأَلَمْهُ سَبِدِيْنًا إِنَّ هَذِهِ تَبْجِرَةً فَمَنْ شَاءَ اِتْخَدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْنًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَاءُ القليم الحكيم يدخل من يشاء في رحمة وَالظَّالِمِينَ عَذَبَ لَهُمْ عذاباً أليماً